119. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى 110. وإلى الله عاقبة الأمور 111. ومن كفر فلا يحزنك كفره 112. مرجعهم فننبئهم بما عملوا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 بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد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 إنَِّ اللهَّه سَمَ بَصيد أَلَم تَرَ أن اللهَّه يُولِجُ الليلَ فِهالِ النهار وَيُولِج النَّهارَ فِي الَّْ وَسَفقَرَ الشَّمسَ وَ القَمرَرت وَسَقَرَ الشَّمسَ وَقَمَرَ كُّ يَجر إلَ أَجَلٍ مُسَم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 أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ يُرِيكُم مِّنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ 119. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مؤلصين له الدين فلما نجاهم إلى البرذ فمنهم مقتصد 110. وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها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 111. وما تدري نفس بأي أرض تموت 112. إن الله بِسْمِ خبير 113. بسم الله الرحمن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 114. أحسن كل شيء خلقه 115. وبدأ قلق الإنسان من طين 116. ثم جعل نسله من سلالة من ثم سواه ونفق فيه من روحه